عهود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من الله ما خلقنا وما إلا بالحق, إلا بالحق وأجل وسم والذين كفروا مما نذير مرض قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلق اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماء توني بكتابٍ من قبل هذا أو أثارة أو أثارة من علم أنكم صادقين ومن أضل من, من يدعو مِن دون الله ما لا يستجيب له ما لا لَهُ وَعِنْدَ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا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 استقاموا ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين 116. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا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 فيقول ما هذا إلا أساقير الأولين أولئك الذين حف عليهم القول في أمير قد خلت في أمير قد خلت من قبل من الجن والجنس سيرين ولكل درجه مننا عمل وليوفيهم اعمالهم وهم لا يغلمون ويوم يعرض للذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وَاَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجِزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ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 119. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون فلم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 ذالك نجزي القوم المجرمين ولقد مكننا فيما إن مكناكم فيه وجعلنا وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغنى فما أغنى عنهم سمعهم ولا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 يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرَهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَن نَّأْخُذَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُ كَانَ لَنَا إِنذَارًا أُولَ قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بعد مُوسَى أن صدق لنا بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا قوم لا أجيب دعيا الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب ألّي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 الأرض ولم يعيب خلقه ولم يعيب خلقه بقدر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق